أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما أرزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي يرزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون ان الله لا يستحيي ان 111. يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 112. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 113. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاتحين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به أي 111. ويسدون في الأرض 112. أولئك هم الخاسرون 113. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.